ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بليلة القدر وما يتصل بالاعتكاف وليلة القدر تتعلق بأبواب الصلاة أو بكتاب الصلاة وتتعلق أيضا بباب الصوم باعتبار أنها من رمضان وأما الاعتكاف فوجه الارتباط بينه وبين الصيام أما النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان وكذلك أيضا من أهل العلم كما سيأتي من يشترط الصوم في الاعتكاف ويرى ملازمة بينهما وأنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم أو مع الصوم فعلى كل حال قال باب ليلة القدر يمكن أن يكون المراد بذلك المنزلة أي الليلة الشريفة ذات المنزلة العظيمة لما يحصل فيها لما لها من المزايا فهي خير من ألف شهر ويمكن أن يراد بذلك ليلة القدر أي أن العمل فيها له قدر وشأن العمل فيها له قدر وشأن والواقع أن العمل إنما صار له شأن لشرف تلك الليلة كما أشرنا مرارا أن العمل قد يتفاضل بحسب متعلقه فمن ذلك ما يقع فيه من شريف الزمان كالعمل في ليلة القدر القيام في ليلة القدر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر فهذا العمل صارت له هذه المنزلة لشرف تلك الليلة فبعض العلم قال لشرفها وبعضهم قال, وبعض قال لشرف العمل الواقع فيها والواقع أن بينهما ملازمة لا تخفى وبعضهم فسر القدر القدر هنا بالتقدير بمعنى القدر وذلك أن الله عز وجل قال فيها يفرق كل أمر حكيم وأنتم تعرفون أن التقدير منهما هو تقدير أزلي حينما أمر الله عز وجل القلم أن يكتب، وقال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق لا يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهناك تقدير أيضا يقال له التقدير العمري وذلك حينما يبعث إليه الملك إذا صار له أربعة أشهر. وهناك تقدير يقال له التقدير الحولي وهو الذي يكون في ليلة في ليلة القدر في ليلة القدر فعلى كل حال منهم من ومثل هذا لا يؤثر كثيرا ولا يتوقف عليه لا يتوقف عليه العمل أو الحكم أو نحو ذلك هي ليلة شريفة قطعا كما دلت على ذلك النصوص والعمل فيها له هذه المنزلة من قام ليلة القدر وفيها أيضا يحصل هذا التقدير الذي ذكره الله عز وجل كل ذلك متحقق فيها فسواء كان سبب التسمية هو هذا أو ذاك أو كان هذه الأمور جميعا فإن ذلك لا يتوقف عليه حكم يقول أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام هذا الحديث المخرج في الصحيحين يدل على أن الإنسان كيف يتعرف على ليلة القدر من الطرق التي تعرف بها أن يراها الإنسان في النوم يرى رؤيا يعرف بها ليلة القدر وهذا لا إشكال فيه وهو حاصل إلى يومنا هذا ومثل الرؤى معلوم أنه لا يبنى عليها حكم ولكنه يستأنس, يستأنس بها وإلا فحتى لو رأى الإنسان ذلك في المنام فليس معنى ذلك أن يتثبت عن العبادة في سائر الأيام ولا يستطيع أن يقطع ويجزم أن تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا أنها هي بعينها ليلة القدر لكن ممكن يغلب على ظنه ممكن أن يستأنس بذلك أو نحو هذا كما أنه يمكن أن يعرف هذا كما يقول الشيخ الإسلام وغيره يمكن أن يعرف ذلك بأن يرى في النوم ما يخبره أو يكون ذلك حتى في اليقظة نعم بأن يرى علامات ليلة القدر وهي العلامات التي وردت في عدد من الأحاديث بعض هذه الأحاديث ثابتة وصحيحة كحديث عبادة وغيره جاء في عدد من الأحاديث على كل حال علامات هذه الليلة أنها ليلة بالجة وأنها وأن القمر يخرج وأن الشمس تخرج من صبيحتها كبتشت وأنه ليس لها شعاع تخرج كالقرص المستدير لا شعاع لها وكذلك تلك الليلة تكون معتدلة لا باردة ولا حارة وليس فيها رياح وليس فيها مطر و فالحاصل أن العلماء يقولون يعرفوا هذه مثل هذه بمثل هذه العلامات وبعضهم يذكر أكثر من هذا وهو أنه يجد قد يجد فيها من شرائح الصدر والإقبال على العبادة وطمأنينة القلب وما أشبه ذلك لما يحصل في تلك الليلة من الأمور التي لا تخفى كما قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ولهذا قالوا لا يرمى فيها بشهاب لأن أصلا الشياطين وال... قد صفدوا ولربما يكون حتى الصغار من هؤلاء الشياطين قد لا يستطيعون فيها أن يفعلوا شيئا مما يفعلونه في غيرها لأن الذين يصفدون في رمضان هم المرده مردت الشياطين فيبقى صغارهم و... فالحاصل أنه قال أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع في السبع الأواخر لاحظ حديث عائشة الذي بعده تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاخر ولم يحدد ولم يحدد السبع نعم وكذلك ايضا حينما كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في ليلة احدى وعشرين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انه يسجد في ماء وطين فانطرت السماء في تلك الليلة ليلة واحد وعشرين نعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فأمضرت السماء ليلة 21 ووكف سقف المسجد خر وشهد أثر ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته وأنفه أثر الماء والطين هذا في ليلة 21 والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فمن كان متحريها فليتحرها في السبع في السبع الأواخر لاحظ فالمقصود أن مثل هذا وكذلك ما جاء عند الترمذي وغيره أنها تتحرى لثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين فالأدلة بهذا إذا جمعتها وتجد أنها متنوعة منها ما يذكر السبع الأواخر ومنها ما يذكر العشر جميعا الوتر من العشر الأواخر نعم ومنها ما يذكر ما قد يفهم منه أنها أن الوتر باعتبار ما بقي وليس باعتبار وليس باعتبار ما مضى ولهذا اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا حتى إن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في الفتح نحو من خمسة وأربعين قولا والشهر كم الشهر ثلاثون يوما وفيها خمسة وأربعون قولا وهذا من أعجب الأشياء حتى إن من أهل العلم من قال إنها لا تختص برمضان وهذا في غاية البعد ومنهم من قال لا تختص بالعشر الأواخر وهذا أيضا بعيد والذي تدل عليه الأدلة المتظافرة أنها في العشر الأواخر وأنها في الوتر وأن بعض الليالي آكد من بعض وإذا نظرت في أحد الأدلة فإنك قد تجد بعض الأدلة تكاد تصرح في أنها بليلة معينة مثل حديث أبي سعيد وفي بعضها غير ذلك مما يشعر والله تعالى أعلم أنها متنقلة وأن هذه الأدلة الوالدة يمكن أن تنزل على اعتبارات شتى يعني مثل هنا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر في السبع الأواخر يمكن أن يحمل ذلك على تلك العام تلك السنة التي تواطأت فيها الرؤى فقال تحروها في السبع الأواخر ولكنه ذكر لهم إما قبله أو ذكر لهم في عام آخر أنها في العشر الأواخر أو أنها في الوتر من العشر الأواخر وأما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنها لثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين فمعنى ذلك أن الوتر يكون منعكسا بمعنى هنا ما في قلمة ما في قلمة تأملوا معي الآن إذا قلنا بأن الشهر مكتمل إذا اكتمل الشهر وصار ثلاثين يوما، لاحظ؟ الآن إذا قيل جاء القلم شوف يا محمد ارسم لي دوائر عشر عشر دوائر على خط واحد على خط واحد عشر دوائر شو تأمروا الآن لا صغار عاد كبرتن ما يخالف خطهم. شوف هذه العشر الدوائر هذه عبارة عن أيام العشر الأواخر جيد اعتبر من الأول ليلة يوم 21 يوم 21 واضح يوم 21 وعشرين الآن كم هذه هذه عشر الصغيرة الأولى هذه يوم يوم 21 لأن العشر ما تبدأ يوم 20 تبدأ يوم 21 واضح واليوم يكون تالياً لليلته فمتى تكون ليلة واحد وعشرين بعد ما تغيب شمس يوم عشرين تكون الليلة إذا غابت الشمس تابعة لليوم الذي بعدها هكذا الأيام والليالي الليلة سابقة لليوم يعني الآن نحن في أي يوم لا تقولون الثلاثاء، الثلاثاء انتهى منذ غابت الشمس فنحن الآن في ليلة الأربعاء هذه الليلة تابعة للغد جيد فمتى تبدأ ليالي العشر من ليلة واحد وعشرين فإذا أخذنا بظواهر بعض الأدلة بظواهر بعض الأدلة أنها في ليلة أنها في الوتر من ليالي العشر واضح؟ كما في حديث أبي سعيد في ليلة إحدى وعشرين مثلا إذا أخذنا بهذا وين ليلة واحد وعشرين؟ هي الأولى يوم 21 هذا هي الليلة التي قبله واضح لو تعشر عليها يا محمد الله عفيك شوف الآن ليلة 21 تلك لو قلنا ليلة 27 وين بتصير ها ها السادسة ليلة السابع يكون ليلة 27 يعني نهاية السادسة ليلة سبع وعشرين أليس كذلك لاحظت. طيب إذا أخذنا باعتبار لثلاث بقين لثلاث بقين لاحظ واعتبر الشهر كامل وين تصير ليلة القدر لثلاث بقين إحدى السبعة بالمعكوس ها لثلاث بقين إحدى الثلاثة نعم كم يصير تصير بالنسبة لل لل لو أخذنا باعتبار ما مضى بتصير ليلة كم ها ليلة ليلة ثمان وعشرين ليلة ثمان وعشرين واضح لثلاث بقيم شو ليلة ثمان وعشرين لثلاث بقيم ليلة ثمان وعشرين فصارت في شفع ولا في وتر لاحظت وإذا قلنا لتسع بقين ليلة اثنين وعشرين واذا اخذنا ايضا لخمس بلي... لي... لي... لي... لي بقين ليلة ست وعشرين صارت في الاشفاع فاذا كان الشهر ناقصا تسع وعشرين يوم تبهوا وين تصير ليلة القدر لتسع بقين ليلة واحد وعشرين ولخمس بقين لخمس بقين موافقا للوتر تماما واضح ولثلاث بقين ليلة سبعة وعشرين خلاص ذكر الأخير لليلة ثلاثة وعشرين وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا وجه في الجمع جيد للغاية وينحل به إشكالات فيمكن أن ينزل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث بقين ولخمس بقين ولسبع بقين, ولتسع بقين عفوا لثلاث ورد ما هو ورد الخمس لثلاث بقين أو لسبع بقين أو لتسع بقين يمكن أن يقال بأنه كان في تلك السنة الشهر كان 29 ويدل عليه إحدى الروايات الصحيحة في تلك السنة فلا يقال إنها في الأشفاع مطلقاً وإنما لتلك السنة قال لهم إنها ليلة لخمس بقي لثلاث وسبع وتسع لأن الشهر كان في تلك الليلة كما تصرح به بعض الروايات كان ناقصا فيتوافق ما تبقى مع ما مضى أن الجميع كان في وتر ليالي وتر ليس فيه شيء في, في في ليالي الشفع ولهذا لا يقال بأن ليلة القدر قد تكون في ليالي شفع باعتبار ما مضى فيقال هذا الحديث قاله نفس السلام في سنة معينة هذا الكلام متضح ولا يحتاج إضاحة أكثر إذا ما هو واضح هو في غاية الأهمية لأن الحديث تشكل اتضح يحتاج توضيح طيب الآن إذا قلنا الشهر كامل فلسبع بقين. ولي تسع لثلاث ولسبع ولتسع تكون معناها باعتبار ما مضى من الشهر تكون في ليالي أشفاء وإذا كان الشهر ناقص 29 يوم فمعنى ذلك أنها بتتساوى إذا نقصت ثلاث أو نقصت سبع أو نقص تسع بالطابة كلها في ليالي الوتر باعتبار ما مضى سواء واضح فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ربما والله أعلم قال ذلك قال ذلك في عام معين كان الشهر ناقصا بل يمكن أن نجزم بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به في بعض الروايات صرح بذلك في بعض الروايات أن هذا الشهر 29 واضح فلا يبقى عندنا هذا يحمى فلا يكون محمولا على العموم أن ليلة القدر دائما ممكن تكون لسبع بقين أو لثلاث بقين أو لتسع بقين وإنما في ذلك العام فتكون موافقة للأوتار باعتبار ما مضى أيضا الجميع في سواء قلبتها هكذا أو هكذا أرجو أن يكون هذا الكلام التضح الأمر ومن أجود من تكلم على هذه المسألة في ظني ولا بأس أن أريده وإن كان هذا يأخذ وقتا لكن أكون دائما أقول للإخوان من وجد وقت ونظر في كتب السنة ونظر في تراجم الأبواب المشهور أن البخاري رحمه الله فقيه وتراجم الأبواب التي حيرت العلماء ويستنبطون منها إلى اليوم إلى آخره هو ليس البخاري فقط لكن لربما لمنزلة الصحيح في قلوب المسلمين لكن هناك أيضا تراجم الأبواب لو نظرت في تراجم إمام الآئمة بن خزينة لوجدت عجبا وكذلك تجد فقها في مثل تراجم ابن حبان وكذلك أيضا في النسائي بل حتى تعليقات الترمذي نعم ومثال هؤلاء فالمقصود أن أعطيكم مثال تطبيقي على هذه القضية لأهميتها على ليلة القدر انظر إلى فقه هذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله هذا صحيح ابن خزيمة نعم يقول باب ذكر النهي عن خلينا من هذا باب ذكر أبواب ليلة القدر شوف ترجمة والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يحسب كثيرة كثير من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته بل هي وليست كذلك عندنا يعني بل هي مختلفة الألفاظ متفقة المعنى على ما سأبينه إن شاء الله هذه ترجمة الباب ومخزينه معروف أنه كان يتحدى أن يأتي أحد بحديثين متعارضين إلا جمع له بينهما كان مشتهر بهذا ثم قال بعده باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة ونفي انقطاعها خلونا من هذا هذا الآن لا, لا نحتاج إليه ثم قال الباب الذي بعده باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير الشك ولا ارتياب في غيره ثم هذا الباب لا نحتاجه الباب الذي بعده قاب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأوائل من رمضان خلاف قول من ذكرنا مقالتهم حمد الله في الباب قبل هذا والدليل على أن الحالف إلى آخره نعم ثم ذكر نعم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة إلى آخره ثم اعتكف نعم ثم قال أطلع رأسه فكلم الناس فدانوا منه فقال إنني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الوسط يقول ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه لاحظ هذا متى كان بعدما أنهى العشر الأوسط سيأتي هذا في حل للرواية التي أوردها المؤلف أن ذلك في ليلة إحدى إحدى في الصبحة 21 قال وإنني أريتها ليلة وتر وإنني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح في ليلة 21 وقد قام إلى الصبح وذكر المطر وما وقف سيأتي إن شاء الله هذا نعم ثم قال عد عقب عليه قال هذا حديث شريف شريف يعني هو كت تنصيص على أنها ليلة إحدى وعشرين. ثم قال باب الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر وذكر حديث ابن عباس كان عمر يدعوني مع أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لي لا تكلم, لا تكلم حتى يتكلموا يقول خلك بعدما أنت صغير نعم فالحاصل أن عمر رضي الله عنه سألهم عن ليلة القدر نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم يتمسوها في العشر الأواخر سألهم أي ليلة فقال بعضهم ليلة إحدى وبعضهم ليلة ثلاث وبعضهم قال خمس يقول أنا ساكت فسأله بعد ذلك عمر فتكلم فيقول أقوله يعني برأي أحدثكم عن رأيي يقول فقلت السبع رأيت الله عز وجل ذكر سبع سماوات ومن الأرض سبعة وخلق الإنسان من سبع و نبت الأرض سبع قال فقال إلى آخر ما ذكر على كل حال عمر وافقه على هذا ثم قال لابن خزيمة باب ذكر الخضر المفسر لللفظة المجملة التي ذكرتها أنها متى في العشر الأواخر الآن يبغي يفسر هذا بحديث آخر يقول والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع لاحظ هناك في العشر الأواخر يحتمل أن يكون في الأشفاع والأوتار أو في الأشفاع أو في الأوتار فقط ثم جاء بحديث ابن عباس كان عمر يسألني إلى آخره وذكر اطلبوها في العشر الأواخر ويترا ويترا نعم وأيضا ثم قال باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا في الوتر مما يمضي يعني تعب بالنهاية الشهر بالعكس فمعنى ذلك إذا كان الشهر كاملا تكون في شفع ولا لا وإذا كان ناقصا تكون في وتر كما سبق يقول ذكر الحديث يقول حديث أبي بكره وإني سمعته يقول تمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين أو في سبع بقين أو في خمس بقين أو في ثلاث بقين أنا قلت لم ترد الخمس بناء على رواية الترمذي التي أعرفها وهنا في بن خزيمة قال أو في خمس فأنا أخطأت يقول أو في آخر الليله فكان لا يصلي في العشرين إلا كصلاته في سائر السنة فإذا دخلت العشر اجتهد يعني كان يقوم طول السنة فيجتهد في العشر ويشد المئزر إلى آخره ثم يقول باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرته في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما يمضي منها نعم وذكر حديث أبي سعيد لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان وهو يتمس ليلة القدر قبل أن يتبين له ثم أمر أمر بالبناء صلى الله عليه وسلم فنقض يعني الذي يعتكف فيه المكان خباء يقول فأبينت له في العشر الأواخر فأمر به فأعيد يعني البناء فخرج إلينا فقال إنها أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأبينها لكم فتلاحى رجلاني فنسيتها فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلموا بالعدد منا فأي ليلة التاسعة والسابعة والخامسة قال أجل ونحن أحق بذلك إذا كانت ليلة إحدى وعشرين فالتي تليها هي التاسعة يعني مما مما إيش مما بقي مما بقي نعم ثم التي تليها السابعة واضح ثم دع ليلة ثم التي تليها الخامسة يقول أبو سعيد التي تسمونها أربعا وعشرين وستا وعشرين واثنين وعشرين هذا كان الشهر كامل تكون في ليالي الشفاء هذا تفسير من؟ هذا تفسير أبي سعيد تفسير أبي سعيد فيما بقي يعني باعتبار العكس لا أن أبا سعيد يقصد أنها دائما تكون في الأشفاع لكن يأتي بيان محمل ذلك إذا كان الشهر ناقص أو, أو كامل نعم ثم قال باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه إذ الشهر قد يكون تسعة وعشرين وذكر حديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساه أن الشهر يكون تسعة وعشرين ثم قال باب ذكر الخبر المفصل للدليل الذي ذكرت إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطلبها ليلة 23 مما قد مضى من الشهر وكانت ليلة سابعة مما مما تبقى ذكر حديث أبي هريرة ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قلنا مضى 22 وبقي ثمان قال لا بقي سبع ليه؟ أنه السلم أطلعه الله عز وجل على أن هذا الشهر سيكون ناقصا هم ذكروا له باعتبار من الشهر ثلاثون يوما فهو قال لهم لا بقي سبع قالوا لا قالوا لا بل بقي ثمان قال لا بل بقي سبع قالوا لا بل بقي ثمان قال لا بل بقي سبع الشهر تسع وعشرون ثم قال بيده حتى عد تسعة وعشرين ثم قال التمسوها الليلة بتمسوها الليلة هذا الحديث يقول عنها ال ال الألباني رحمه الله اسناده صحيح على شرط البخاري فهذا يفسر يفسر ما سبق وبهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين هذه بين هذه الروايات وذكر أشياء أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا نعم ذكر باب آخر ذكر خبر رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأوأخر من غير ذكر العلة التي لها أمرا بالاقتصار على فالحاصل ذكر كان الناس يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في تلك السنة تضافرت رؤاهم على تلك السبع التي بقيت في تلك السنة فهذا وحتى في الوصال الحديث الوصال فصل فيها بنفس هذه الطريقة نعم ولولا ضيق الوقت لا أوردت كلامه أو على العناوين عناوين الأبواب في ذلك وبهذا نستطيع والله تعالى أعلم أن نجمع بين هذه الأدلة نعم تفضل يقول وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر من العشر الأواخر ولفظة الوتر من أفراد البخاري وجاء عنا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر في ثلاث بقين كما سبق أو سبع بقين أو تسع بقين كما في رواية الترمذي لكن مرت بنا رواية من خزيمة ذكر الخمس وذكر الليلة التي هو التي هو فيها نعم فالحاصل أن المؤمن ينبغي أن يحرص في العشر الأواخر على تحريها وتطلبها بها وأن يجتهد في العبادة وأن لا يخص ذلك بليالي الوتر منه أو بليلة, أو بليلة بعينها نعم، أنت قرأت حديث أبي سعيد طيب يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما نعم حتى إذا كانت ليلة 21 هذا البقية التكملة في الحديث أه. ليست في صحيح مسلم وإنما في في البخاري يقول إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه لاحظ متى يخرج من الاعتكاف إذا اعتكف العشر الأوسط فالأصل أنه يخرج إذا غربت الشمس من يوم من يوم عشرين من يوم عشرين لكن من أهل العلم من قال إنه إذا اعتكف العشر الأواخر فإنه يستحب له أن يخرج إلا إذا صلى العيد إذا صلى العيد قالوا ليصل عباده بعبادة ولكن ذلك لا يلزم فهنا في هذه الرواية قال التي يخرج من صبيحتها من من اعتكافه البخاري بوب على هذا قال باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح يعني هل يخرج بالغروب ولا ينتظر تلك الليلة ويخرج الصبح؟ مع أن الليلة تلك ليست تابعة لليوم الذي اعتكف وإنما هي لليوم الذي سيأتي فالحاصل أن إحدى الروايات عند البخاري رواية حديث أبي سعيد اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا صبيحة عشرين فالحاصل على كل حال يقول قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فلتميسوها إلى آخره هذا أوردنا الحديث في الكلام على الجمع بين الروايات قرأت حديث آئسة fadern نعم، حديث عائشة أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده اعتكف اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط اعتكف في العشر الأواخر وقضى سنة ذلك من شوال فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أنه كان يعتكف في رمضان وإنما فعله في غيره قضاء. هل يقال بأن الاعتكاف يختص بشهر رمضان الجواب لا لأن الاعتكاف عبادة تفعل في, في أي وقت من السنة ولا يختص ذلك في رمضان وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف لا يدل على أن ذلك لا يجوز أو أنه بدعة وحديث عمر الذي سيأتي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الجاهلية قد نذر يعتكف يوما في بعض الروايات ليلة نعم قال له أو في ولم يذكر أن ذلك أن ذلك من رمضان لكن الأكمل أن يكون ذلك في رمضان وفي العشر وفي العشر الأوأخر فمن أراد أن يعتكف في غيره لا يقال إنه قد أتا بدعه أو نحو ذلك هذه الأحاديث التي يريدها المؤلف إلى نهاية الباب هي مختصة بالاعتكاف، ويمكن أن الاعتكاف أن نعرف معناه من خلال معناه في اللغة. تقول يقول الله عز وجل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالعكوف هو يطلق على دوام المكث عفواً على طول المكث. تقول فلان عاكف على كذا يعني يطيل المكث. عند هذا الشيء أو على هذا الشيء أو نحو ذلك. والمكث يسير لا لا يكون لا يكون اعتكافا لا يعبر عنه بذلك. ولهذا يمكن أن يعرف الاعتكاف بأن يقال مثلا هو لزوم المسجد على وجه على وجه القربة مثلا هذا يقرب معناه والعلماء يعرفونه بتعريفات على كل حال لكن هذا من أقربها ومن أوضحها لزوم المسجد لقربه فالاعتكاف لا يكون في غير المساجد والله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد نعم في المساجد وهذه ومن خلال هذا المعنى نفهم أن الاعتكاف يتحقق مع مكث طويل يصدق عليه أنه, انه اعتكاف فإذا دخل المسجد لصلاة الفرض مثلا فإنه لا ينوي الاعتكاف لأن هذا ليس من المكث الطويل ليس من المكث الطويل لكن هل يقال بأن أقل الاعتكاف مثلا محدود بحد بالدقائق الجواب لا وإنما هو طول المكث عرفا طول المكث عرفا فسواء كان هذا الاعتكاف لمدة ست ساعات مثلا أو سبع ساعات أو ثمان أو كان ليلة أو كان يوما أو كان يوما كان يوما وليلة أو نحو ذلك فبعض أهل العلم يقول له لحظة وهذا غير صحيح وبعضهم يقول ساعة وهذا فيه نظر أيضا نعم فالأظهر والله تعالى أعلم أنه أن المكثب طويل يقال له فيصدق ذلك على كل مكثب طويل في المسجد بنية يعني على سبيل على سبيل القربة ولا يحد بليلة ولا بيوم ولا بيوم وليلة خلافا لمن حد ذلك بأخذا من حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد في المسجد الحرام وسيئة الكلام عليه إن شاء الله تعالى نعم هل يختص الاعتكاف في مسجد نبي مثلا مساجد الثلاثة أو يكون في مسجد جامع أو يكون في كل مسجد أو تقام فيه الجماعة أو يكون في كل مصلى ولو كان في البيت إذا وضع الإنسان له مصلى مثل مصلى المرأة مكان الذي خصته للصلاة نعم فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاعتكاف يكون في كل مسجد يصح أن يقال عنه إنه مسجد تقام في صلاة الجماعة تقام في صلاة الجماعة وأما المصليات في البيوت فلا وكذلك المصليات التي لا يصلى فيها إلا فرض في المدارس أو نحو هذا فهذه قد لا يقال لها بأنها بأنها مسجد وإذا قلنا إنه يكون في مسجد فإذا حد المسجد بأنه ما أحاط به سور المسجد فتكون الغرفة التي في الفناء داخل فيه المكتبة التي في داخل الفناء تكون داخل فيه له أن يخرج إلى فناء المسجد ويأكل أو ينام فيه أو يجلس بعض الوقت في فناء المسجد لا إشكال ولا يخل ذلك في اعتكافه نعم لا يخل ذلك في اعتكافه وعلى كل حال من أهل العلم خصه في المساجد الثلاثة ونقل هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل الحذيفة وجاء عن بعض التابعين وبعض أهل العلم وبعضهم خصه بالمسجد الجامع، وجاء ذلك أيضاً عن علي وبن مسعود وعروه وقال به جمع من أهل العلم وبعضهم قال هو في كل هو في كل مسجد وهذا وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. أهل إذا أراد أن يعتكف متى يدخل في معتكفه حنا قلنا إن الليلة تابعة لليوم. فإذا نعم، فإذا أراد أن يعتكف العشر الأوائل متى يدخل الاعتكاف ليلة 21 يعني مع غروب الشمس أو عند الغروب، لأن الليلة تابعة لليوم. ولو نذر أن يعتكف العشر الأوائل فإنه يدخل عند الغروب. إلى نهاية العشر ولو كان الشهر ناقصا ولكن لو نذر أن يعتكف عشرا عشرة أيام فإذا كان الشهر ناقصا لابد أن يكمل أن يكمل يوما نعم لكن إذا كان الإنسان يريد أن يعتكف يوما وليلة فإنه يدخل مع غروب الشمس وإذا لم يرد ذلك وإنما يراد أن يعتكف يوما فإنه يدخل من الفجر من الفجر إلى غروب الشمس وإذا أراد أن يعتكف ليلة فقط فإنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وإذا أراد أن يعتكف بعض يوم فإن ذلك لا يحد ممكن أن يدخل في الضحى ويخرج بعد العصر واضح إنسان نوى أن يعتكف من الظهر إلى العشاء أو من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة عصرا فالأقرب إن هذا يصح لأنه ليس عندنا دليل يحدد أقل الاعتكاف وحديث عمر رضي الله تعالى عنه هو واقعة واقعة عين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر الندرة والله لم يحدد الاعتكاف فكل ما يصدق عليه أنه اعتكاف نعم لكنه ورد على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المكان دخل معتكفه بعد ما صلى الفجر فكيف نفسر هذا كيف كيف ايه بس بعد ما صلى الفجر يدخل المعتكف هو يمكن يكون دخل ليلة 21 من غروب الشمس نعم وجلس يصلي ويقوم الليل وكان يحيي ليله عليه الصلاة والسلام لكنه دخل هذا الخباء أو المكان الموضوع بعد ما صلى بعد ما صلى الفجر بعد ما صلى الفجر نعم لان ليله 21 هي من ليالي من ليالي العشر بلا شك طيب يقول كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده معنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ووجد الحصر يعني كل زوجة من أزواجه كأنها وضعت لها خبأاً في المسجد لتعتكف فيه وقال آل برة تريد ثم أمر بنقضها وذلك أن المرأة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون أقرب إلى ربها إلا وهي في قعر بيتها بل في أبعد مكان وأظلمه في البيت كما جاءت في ذلك الروايات التي تدل على فضل صلاة المرأة في أبعد مكان في أبعد مكان في بيتها نعم فأتكف أزواجه عليه الصلاة والسلام من بعده فهذا يدل على أنه يصح اعتكاف المرأة ويجوز والنساء شقائق الرجال لكن بقائها في بيتها أفضل لها لأن خروجها أمر غير مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ومع ذلك قال للمرأة التي قالت إني أحب أن أصلي معك قال قد علمت ولكن صلاة المرأة أبين لها أن صلاتها في بيتها وفي في حجرتي إلى آخره. فكل ما كانت المرأة أبعد عن مواطن الرجال كل ما كان ذلك أفضل لها يعني صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام أو مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف إذا خرجت تبيع وتشتري في السوق وما أشبه ذلك تشتغل أجيرة عند الناس فهذا في الصلاة وفي الاعتكاف نعم فعل كل حال يقول وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغدات جاء مكانه الذي اعتكف فيه وبينا وجه وجه ذلك نعم وجماهير أهل العلم يقولون بأنه يدخل المعتكف عند غروب الشمس وليس بعد صلاة الفجر نعم طيب قبل أن أشرع بهذا اللي لما سبق وهو ما يتعلق بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة من أهل العلم أن يضعف هذا الحديث وبناء على قالوا الاعتكاف يكون في كل مسجد ومن صححه فإن بعضهم يقولون إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رد على حذيفة الذي هو راوي الحديث لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنكر على أولئك الذين راعهم قد اعتكفوا، وقال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما يدل على إنكاره لذلك، نعم. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعلك نسيت وحفظ نسيت وحفظ يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه يرد على حذيفة ما ذكر من أن الاعتكاف لا يكون إلا إلا في المساجد، إلا في المساجد الثلاثة، نعم، وهذا جاء مرفوعا ومقوفاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الآيات كل مسجد له مؤذن وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح. عند درقته ضعفه، ضعفه ابن حزم. وعند أبي داود من حديث عائشة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. إلا في مسجد جماعة هذا عن عائشة وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله نعم بل إن بعض أهل العلم مثل الوزير ابن هبيره نقل الإجماع نقل الإجماع على أن كل مسجد تقام فيه الجماعة فإنه يصح فيه الاعتكاف وأن المرأة لا يصح أن تعتكف فيما أصلاها في بيتها لكن هذا هذا الإجماع فيه نظر ما يصح لأنه يوجد من قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هو قول حذيفة هو نعم طيب عن عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكب ترجله يعني تصلح شعره تمشط شعره نعم وهو وهي في حجرتها يناولها رأسه يدخل رأسه صلى الله عليه وسلم لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتح إلى المسجد مباشرة فما كان يخرج لهذا وإنما يخرج رأسه بهذا نعرف أن المعتكف إذا خرج بعض جسده فإن ذلك لا يعني أنه قد خرج من معتكفه لأن المعتكف أصلا لا يخرج إلا لحاجة وسيئة الكلام على ذلك يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إلا لحاجة الإنسان ما هي حاجة الإنسان قضاء الحاجة قضاء الحاجة وهل للأكل والشرب من ذلك وهل المبيت من حاجة الإنسان لا يريد أن يبيت في المسجد أو لا يتمكن أو يمنع مثل لو إنسان أراد أن يعتكف في غير رمضان لا يمكن من النوم في المسجد الحرام فهل يذهب ويبيت في الفندق ويرجع؟ نعم أو أنه يجب عليه أن أن أن أن يكون المبيت أيضا في المسجد. ففمن أهل العلم مثل موفق بن قدام صاحب المغني رحمه الله يقول لا يجوز أن يأكل ويشرب في بيته لجوازه في المسجد. يقول هذا أمر متاح في المسجد لكن هذا قد لا يتاح له بالمسجد الحرام لا يتاح له أن يدخل الطعام. وبل إن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن ذلك يؤثر في المرؤة ويختلف هذا باختلاف الناس من الناس من لا يصلح له أن يأكل بالشارع ولا يستطيع ويجوع ولا يأكل في الطريق وبين الناس الذين يذهبون ويجيئون وما أشبه ذلك فالمقصود أن مثل هذا يمكن أن يذهب إلى بيته فيأكل والمقصود أن مثل هذا الخروج يقلل ما أمكن يقلل ما أمكن. فإذا كان له منزلان، أحدهما قريب والآخر بعيد، فإلى أيهما يذهب؟ إلى القريب. إلى القريب. له أقاربه في فندقين، أحدهما قريب والآخر بعيد، وكلاهما يدعوه إلى الطعام أو كلاهما من أهله أصلا ويذهب ويأكل عندهم، فماذا يصنع؟ يذهب إلى يذهب إلى القريب. يذهب إلى الطبيب، فكان يخرج لحاجة كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لأدخل لا البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مرة فمعنى ذلك أنه إذا دخل البيت ما يجلس على الطعام مدة طويلة ويتحدث ويشحن الهاتف جوال ويكوي الملابس ويمر على الطريق ويقف عند بائع الطيب ويساوم نعم وومع أشبه ذلك خارج المسجد هذا توسع في الخروج فقد يبطل اعتكافه ب بذلك نعم ووهل له أن يشترط؟ يقول مثلا أنا أخرج أشتريط أن أخرج لاتباع الجنازة وعيادة المريض وإصلاح ذات البيين مثلا القرط هل له أن يعني يشترط هذا من أهل العلم قال له أن يشترط طيب وما الدليل على هذا ما في دليل خاص على موضوع الاعتكاف ولكن حديث ضباعة لما قالت إني أجدني شاكية في حج نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تشترط في إحرامها إن حبسني حابس فقال الإنسان فقالوا هذا هذا اشتراط في قربة تيزن بالشروع فيها نعم فلها ما اشترطت وبهذا الاعتبار يكون الإنسان بالقياس يمكن أن يشترط مع أن الفقهاء أو العلماء يقولون لا اشتراط عفواً لا قياسة في العبادات ومع ذلك يجرون القياس في كثير من أمور العبادات من الطهارة ومن الصلاة ومن الصوم ومن غيرها هذا هذا كثير من الناحية التطبيقية فعلى كل حال الذين يقولون يجوز الاشتراط يحتجون بهذا الحديث في الحج نعم بالحج قالوا ما في فرق هذه عبادة وهذه هي عبادة وإذا اشتراط السافر فالاحبط ألا يشترط الإنسان وألا يخرج إلا لحاجة الإنسان قدر الإمكان وأن يقلل ذلك والمكان القريب الذي يحصل به مقصوده يقدم على المكان يقدم على المكان البعيد ولا يتوسع في هذا بعض الناس يخرج يكلم برا الحرم علشان الإرسال اللي كان في القبو يخرج برا الحرم عشان يكلم وهذا الكلام غير معقول ويخرج من أجل أشياء كمالية يعني يخرج أحيانا من أجل أن يأتي بأمور زائدة يجيب دونات ويجيب أشياء وهو قد أكل أصلا واكتفى نعم وقال ربما خرج ثلاث مرات أو أربع مرات مره للمطاعم ومره يغتسل ومره بل إن بعض أهل العلم قال لا يغتسل إلى الغسل الشرعي غسل الجنابة أو غسل الجمعة فقط ولا يذهب يغتسل للتنظف فقط فالمسألة ليست بهذا التوسع الذي يفعله كثير من الناس وعلى كل حال جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعدهم أنهم كانوا يشتريطون وبهذا أيضا قال الشافعي وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون يقصد من أصحابهم مسعود. كانوا يستحبون لمعتكف هذه الخصال يعني اتباع الجنازة وعيادة المريض نعم بل اكثر من هذا بعض اهل العلم وهذا فيه نظر مثل ابن قدامى رحمه الله قال يجوز له ان يشترط المبيت في بيته المبيت والعشاء العشاء قد يكون له وجه لكن المبيت هذا امر يتنافى مع مع الاعتكاف إذا كان يريد أن يبيت في بيته فيعتك في الأيام دون الليالي نعم تفضل إذن <تصفيق> الله أكبر الله أكبر هذا الحديث الفاظه جاء في الصحيحين كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمر أمره النبي السلام أن يفي به اعتكاف يوم وكذلك في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه سأل عن نذر كان نذره فأمره النبي السلام بوفائه هكذا بإطلاق وعند مسلم اذهب فاعتكف يوما وفي البخاري فاعتكف ليلة نعم فاعتكف ليلة ف... فيمكن أن يقال الجمع بين هذه الرواية ليلة ويوم أن من أطلق الليلة أراد كما قال ابن حبان رحمه الله وجماعة أراد الليلة وما يتبعها كما كانت عادة العرب تعبر بالليالي عن الأيام ومن والرواية التي فيها اليوم فباعتبار أيضا ليلته، وبهذا يكون لا منافات لكن كما سبق هل هذا يحدد أقل الاعتكاف الجواب لا ليس فيه تحديد نعم ليس عندنا دليل لا في الكتاب ولا في السنة في تحديد أقل مدة الاعتكاف نعم هل يشترط فيها الصيام من يقول إنه لا يشترط فيه الصيام يحتج بمثل هذا يقول لم يذكر الصوم ولم يذكر أنه في رمضان فلا يجب معه الصوم نعم و ورد حديث ليس على المعتكف صيام لكنه ضعيف لا يصح لا يصح وفي بعض روايات حديث عمر هذا عند أبي داود والدارقطني والحاكم اعتكف وصم ولكن فيه في اسناده ضعف وكذلك عند البيهقي والدارقطني أن عمر نادر في الشرك أي يعتكف ويصوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه أي في بنذره وهذا أيضا في إسناده ضعف، لكن جاء أبي جاء نعيم شرعي الله عنه بإسناد صحيح عند أبي داود والبيهقي السنة في من اعتكف أي يصوم وهذا لا يدل على لا يدل على واجب. لا يدل على الوجوب ولهذا يقال كما قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأنه لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على وجوب الصوم مع الاعتكاف فلو صام فلو اعتكف الإنسان من غير صيام فإن اعتكافه صحيح لكن الأكمل والأفضل أن يجمع بين هذا وهذا ولا شك أنه يحصل له مع ذلك أيضا من المعاني ما لا يخفى فإنه يحصل له قطع المألوف من الطعام والشراب وقطع المألوف من الخلطة والاستماع بالناس بالاعتكاف واليزوم المسجد طبعا هذا إذا حقق معنى الاعتكاف لكن كثير من الذين نراهم يعتكفون المسجد الحرام يأتي عشرة و... وعشرون وثلاثون وأكثر ويعتكفون مجتمعين لا تراهم إلا في أكل أو أو نوم أو حديث وضحك مع أن أهل العلم مثل الإمام مالك وأحمد ما أحب للمعتكف أن يقرأ القرآن يقرأ ولا يقرأ الفقه ولا الحديث يشتغل بنفسه يقرأ هو يعتكف على القرآن لا يشتغل بالفقه ولا بالحديث ولا يقرأ غيره القرآن فكيف باللي يعتكف وهو بين نوم وحديث وضحك و... وإزعاج للمصلين وال... وما شئ. هذولا لا يحصل لهم مقصود الاعتكاف. بريكونون في يكونون في ألوان من المباصطه. لا يجدونها لا في بيوتهم ولا يجدونها في في متنزهاتهم. لأنهم يرون خلاء كثير وكل شوي يلقون واحد وجيبينه. وهذا ما رأوه من زمان وهذا كذا والشاهي والمشروبات على طول الوقت ما شاء الله في وقت الليل إلى الفجر والضيوف رايحين وجايين والمواعيد والجوالات شغالة والثياب معلقه وكأنهم جالسين في رحلة بل من هذا لأن الرحلة ما يشوفون من معهم يعني لكن هذه لا كل شوي عليهم وارد وكل ما خرج منهم واحد إلى مخرج أو مكان لقاه له واحد أو اثنين جابهم ليس هذا هو مقصود الاعتكاف. الاعتكاف خلوه وانقطاع. ولذلك لو حقق معنى الاعتكاف الحقيقي الذي من أجله الشرع، لاستوحش منه كثير من هؤلاء وما, وما أطاقه. يجلس منفردا لوحده. ليس له شغل إلا المصحف. يمكن بهذا الاعتبار يختم كل كل ليلة ويبقى عنده وقت زائد. فالذي لم يعتد العبادة ولم يتروض عليها لا, لا يكاد يطيق هذا أما ما ذكرت لا يكاد يقرأ إلا قبيل الإقامة والباقي مباسطة وضحك بل البعض مجرد ما يسلم الإمام مباشرة تتعجب متى نام وهو في غطيط مجرد ما يسلم الإمام أخذ مطجعه حتى يفطر فإذا أفطر بدع باللهو في المسجد الحرام وقال وأمور يندى لها الجبين فلنسى فال... هذا هو المقصود فمن أراد أن يعتكف يذهب لوحده ولا يخبر أحد عن مكانه أو يذهب مع واحد من أجل أنه يمكن أن يعين على بعض الأشياء لكن هذا الإنسان قليل الكلام لا يأتي له بأناس لا يخبرهم عن مكانه لا يشغله بالحديث وال... والسؤال والمناقشة وال... وما أشياء ذلك معتكف على مصحفه و في شغل في نفسه <تصفيق> نعم تفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت هذا يدل على أن المعتكف يجوز له أن يتحدث مع غيره نعم لكن لا يكون هذا هو الغالب على حاله كما يجوز له أن يعقد يتزوجه في المسجد وأن يعقد الغيره على ابنته مثلا موليته نعم وأن يهنئ غيره أو يعزيه أو نحو هذا لا إشكال في هذا يقول تقول ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني يعني يمشي معها لترجع وكان مسكنها في دار أسامة بالزيد يعني التي صارت لأسامة فيما بعد وهي بعيدة بعض الشيء عن المسجد وكانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مجاورة للمسجد ملاصقة له وكانت دار صفية بعيدة بعض الشيء وكان ذلك في الليل فتقول قام معي فهل قام معها إلى باب المسجد ولم يخرج أو أنه خرج معها حتى أوصلها الدار الذي يظهر والله أعلم هو الثاني أنه خرج معها وليس فقط إلى باب المسجد ويدل عليه رواية عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفيه بنت حيي لا تعجلي حتى أنصري معك ما المقصود؟ هل المقصود يمشي معها إلى باب المسجد؟ فما المعنى؟ لا يوجد معنى لأنه ممكن يمشي مع جميع أزواجه. فلماذا قال ذلك لصفيه؟ وإنما ذلك لبعد دارها. فإذا كان الأمر كذلك. فيؤخذ منه أنه يجوز للمعتكف أن يخرج، أن يخرج لحاجة ويكون هذا من الحاجة المعتبرة، من الح، ولذلك قال الفقهاء رحم الله يجوز له أن يخرج لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، نعم، أو نحو ذلك من الأمور المهمة التي يحتاج، التي يحتاج إليه في الخروج فيها، نعم، فهذه فهذه حاجة لو إنسان أهله في الفندق و... لربما يحتاجون إلى, إلى... إلى... يحتاجون طعام وليس عندهم من يأتي به أو نحو ذلك أو وصلوا يحتاج يسكنهم الذي أوصل ذهب ذهب أو, أو شيء من هذا القبيل ففي أمور نعم لكن الإنسان يقل منها قدر قدر الإمكان قدر الإمكان والله أعلم هذا ما يتعلق بحديث الباب يقول أحسن الله يشكي علينا بعض العادات التي يقول عنها بعض أهل العلم أنها من خوارب المرؤة مع أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو قد فعل الصحابة إذا الله عنه مرأة منه صلى الله عليه وسلم فكيف نوفق لده هناك أمور تختلف من زمان إلى زمان يعني في هذا العصر مثلا في بعض البلدان أو بعض النواحي أو كذا خروج الإنسان حاسر الرأس ليس من خوارب المرؤة رئيس الدولة يخرج وهو حاسر ما عندهم في هذا مشكلة عادتهم هكذا فهذا ليس من خوارب المرؤة في تلك البيئة لكن في بيئة أخرى اعتادوا على تغطية الرأس فإذا خرج الإنسان لم يغطي رأسه يعتبر هذا من خوارب المروعة يختلف النبي صلى الله عليه وسلم مر بسباطة قوم فبال عليها يعني محل الله عزكم المزبلة فمثل هذا في وقتنا الناس لربما لأن اعتاد الناس على نمط في الحياة لكن في السابق ما كان عندهم كنوف ولا عندهم فالناس كانوا يخرجون لقضاء الحاجة فيختلف هذا من وقت إلى وقت يقول ألا يقال تمنع المرأة من اعتكاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع نساءه فقال ألبرت تريد وقضي اعتكاف ذلك اليوم على كل حال لا لا لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأزواجه ولكن لا يعني هذا أن المرأة تمنع من اعتكاف لأنه نعتكفنا بعده، فما فهمنا أنهن منعات من ذلك بأطلاق؟ يقول هل يجوز مدارس القرآن والتفسير حال الاعتكاف؟ الجواب نعم يجوز، لكن الكلام في مراتب الأشياء، ما هو الأفضل؟ نقول أفضل أن ينقطع عن عن الناس ويشتغل بنفسه ويقرأ القرآن ولا يشتغل بشيء غير القرآن، فهو بين الصلاة والتلاوة وذكر. المرتبة التي بعدها أن يقرأ القرآن. أو يعلم العلم المرتبة التي بعدها نعم هكذا مراتب يأتي آخر شيء هؤلاء اللي يجتمعون ويتحدثون ويحطون هوتهم وشاههم ويجمعون عليها ويسلفون وهذا وارد وهذا رايح وهذا جاي فالناس مراتب لكن على الأقل هؤلاء أحسن من اللي ما يرفع للأتكاف على لقل تحركت همامهم لهذه العبادة اللي هجرت لدى الكثيرين فالناس مراتب وقد يحصل من شخص ما يستقبح من غيره؟ هل الأفضل ختم القرآن كل يوم أم كل ثلاثة ورد في الأثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن قراء، فما فهم منه كثير من الصحابة والسلف الصالح أن ذلك للتحريم، فلو كان الإنسان يقرأ بتدبر وكذا فهو أحسن له من أن يقرأ قراءة سريعة وغير تدبر ويختم كل يوم، لكن لو كان للإنسان قراءة مثل في العشر الشافعي كان يختم كل يوم في رمضان نعم و وبعض السلف كان يختم في العشر ختمتين في اليوم فعلى كل حال لو ستجعل نفس قراءة يتمعن فيها أو ما أشبه ذلك يختم في خمس أو سبع أو ثلاث أو وقراءة في العشر كل يوم ختمة مثلا فمثل هذا كل حرف من هذا الباب فهذا لا بأس يقول الاعتكاف في مكة ثم مواصلة والدي بالجوال لا اشكال لا اشكال لكن كل ما كان إنسان أكثر انقطاعا كل ما كان أحسن ولا يجوز يجوز الاتصال بالجوال يقول أحسن الله إليك هل من علامات ليلة القدر سطوع نور السماء وأن هذا النور دليل على الملائكة أما الملائكة فلا يدل لكن ذكروا أنها تكون مضيئة نعم كأنها مقمرة يقول هل تعمد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بماء وطين لا لم يتعمد خرسق في المسجد فوقع ذلك كيف نطبق هذه السنة هذا ليس من السنة الواحد يسيد ماء وطين هل يجوز بيع الأسوكة في فناء المسجد فناء المسجد من المسجد ولذلك يؤمر بالخروج يبيع خارج السور هل إذا مر ذكر الصحابي من الأدب أن أقول أو تلفظ برضي الله عنه لسنا مطالبين بهذا إذا سمعناه وإنما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فنصلي عليه يقول يقول ما هو البيت الذي دخلته عائشة رضي الله عنها والأزواجه تكفر لا عائشة كانت تدخل في بيتي هذا للحاجة ويكون فيه المريض نعم و لا تقف أو تدخل في بيت أبيها مثلا واضح فلا تجلس لا تجلس وأزواجنا بسلمة لم يعتكفنا في بيوتهن يقول الإنسان يقدر يصوم في رمضان ولكن إذا صام لا يقوم في حق الله كيف هذا حق الصيام من أعظم حق الله قصدنا يسهر بالليل وينام عن الصلوات إذا صلت ترى ويحنام فيقوم يصلي الفجر ويصلي باقي الصلوات يقول بعض الناس يعتكف. يمل من قراءة القرآن ويقرأ مثل الكتب على كل حال الناس مراتب. وهل يمل من قراءة القرآن؟ هذا مرتابت نفسه على وما عرف قيمة القرآن ولا يلتزم بقراءة قرآن لأنه لا يفقه معانيه. ولا كان ما مل. أحد يمل من قراءة القرآن. يقول إذا فات على الرجل بعض أيام العشر لبعض الشغل ثم اعتكف في بقية العشر هل يحصل له أجر من اعتكف العشر الله لا يضيع أجر من حسن عمله من كان معتادا للاعتكاف فمرض أو شغل أو عقد دون ذلك عائق فإن الله يجري له عمله ومن قصد الخير فإن الله لا يخيبه إذا اعتكفت واشتغلت بالقرآن لكن أحتاج إلى مراجعة ما احفظه من المتون وإلا تفلتت فهل هذا ينقص من أجري أنا قلت القضية على مراتب الاعتكاف يحصل الأجر فيه لكن هذا الوقت الشريف بماذا نشغله يقول لي أحد الإخوان أنه رأى أحد المعتكفين في في المسجد النبوي مع عشرة ألوان أقلام الناس معتكفين على كتاب الله يقرؤون والأخصى حبر مجة عصبية جالس ينظر في وجوه اللي يقرون وهاللي يذكرون ويصلون ويركعون ويسجدون ويبغى يكتب قسمات وجوههم ويصنفهم وإن هذا إنسان تعملي وإن هذا إنسان مدري إيش وكذا يسوي دراسة تطبيقية عليهم في العشر الأواخر من رمضان هذا نوع من الهوس والجنون يعني هذا أقرب إنه يدخل في مستشفى شهر من إنه يجلس يصنف الناس الناس في العشر الأواخر معتكفين وهذا جاب عشر ألوان قاعد يطالع في وجوههم ويكتب ويسجل ملاحظات هذا اعتكاف ذا هذا ليس باعتكاف يقول هل سور المسجد يعتبر منه في الحرم وغيرها الساحات الخارجية الساحة التي يحيط بها السور تكون منه والله أعلم هل التقييم الحالي أم القرى يدل على طلوع الفجر بنسبة للأذان في رمضان قد يذكر أنه قد يتقدم منه وذهبت لجان لتنظر فاختلفت هذه اللجان منهم من قال أن التقييم قبل الأذان وبعض اللجان أقروا بأنه على الوقت ولهذا آخر الأمر الشيخ عبدالله زنباز رحمة الله عليه اعتمد الذين قالوه على الوقت لأن لجان جاءت مختلفة اعتمد الذين قالوا أنه على الوقت قال لي أن هذا هو اللي يعني اللي يماشي عليه الناس ووزع عليهم وانتشر فيهم وكذا وجاءت لجنة من أهل العلم تقر بأن الوقت تقيم على الوقت وأخرى خالفتها فأمضوا الذي تعرف عليه الناس وانتشر بينهم وكذا لأنه لا مرجح لألا يسبب هذا ربك عند الناس وخلخله هل يمتنع عند الأكل ونحوه في بداية الأذان أم في آخره إذا كان يؤذن على التقييم نقول أحوط إذا كان الناس لا يميز هذا وهذا فجر الليل من النهار أن يتوقف إذا سمع الأذان نقول بعض الأخوة يشحن جواله أيام الاعتكاف من المسجد الحرام هل هذا جائز نقول هذا يختلف هذا لا يكلف إلا شيء يسير فمن الناس من يقال بالنسبة إليه هذا ورع بارد لا لتورع منه كما قال الإمام أحمد اللي قال له يستأذنه أن يغمس القلم في الدوات دوات الإمام أحمد الحبر فقال الإمام أحمد رحمه الله خذ هذا ورع بارد لا يصلح لمثلي ومثلك الإمام أحمد يقول هذا تواضعا فالإنسان اللي يفعل المحرمات ويترك الواجبات ويقارف ما حرم الله عز وجل ويأكل أموال الناس بالباطل ويأكل من الأموال العامة ويتحرج من وضع فيش لا يكلف هلالات يقال بالنسبة إليه هذا ورع بارد لكن إنسان اللي اتقى الله عز وجل وحفظ حدوده ولا يأخذ لا من المال العام ولا الخاص للناس شيئا وتحفظ في هذا فيقال الورع له مدخل في هذا يتورع منه لا يفعل يقول الأخ ماذا أقول في السجود السهل يقول سبحان رب الأعلى و يقول فيها موضع تكلمتين عن ليلة القدر لأني لم أفهمها وأرغب في مراجعتها لفهمها وأرغب في مراجعتها لفهمها ليلة القدر شوف حاشية الروض المربع نقل كلام شيخ الإسلام في الحاشية يقول إذا لبن قاسم يقول إذا أتيت المسجد سواء لدرس أو غيره هل يلزمني صلاة تحيه المسجد حتى في أوقات النهي؟ في خلاف في أوقات النهي والوأما اللزوم فالجمهور على نتحيه المسجد أصلا لا تجب ففي أوقات النهي على كل حال إن صلىها فهي من ذوات الأسباب وإن ترك فلا بأس يقول بعض المصلين يقولون قبل تكبيرة الإحرام اللهم أحسن وقوفنا وقوف بين يديك هذا ليس له أصل في بعض المساجد خارج السعودية يكتبون لفظ في المساجد اللهم أني نويت الاعتكاف هذا لا يصح ما دمت بالمسجد هذا لا يصح ما ما حكم هذه العبارة وهذه صحيحة كما قلنا مثل هذا اللفظ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول بالنسبة لكفارة اليمين لو أطعمت مخيم إفطار صائم بوجبة الإفطار ليوم من الأيام علما بأن العدد كبير ويضمن وجود عشرة مساكين من أوسطهم فهل هذا جائز؟ طبعا من هو الكلام في الآية من أوسط ما تطعمون أهليكم طعام الوسط بعض الناس يروح يعطيها وين؟ في الدول فقيرة على شال الكفارة ما تكلفه يمكن عشر ريال عشرة مساكين في طعام بسيط جدا هناك وهذا ليس من أوسط ما نطعم أهلينا واضح؟ بعضهم يقول أهليكم أي أهل بيتك وبعضهم يقول أهل البلد اللي أنت فيه هذه ينتبه لها فإذا أعطى الإنسان برا كفارة يمين من أوسط ما نطعم هنا فعلى كل حال حسب هؤلاء إذا كان مثلا والله فطر وخيم في مائة واحد فأكيد إن هؤلاء منهم عشرة من المساكين العمال أقصد لكن لو جاءوا أطعم عشرة فقد يكون هؤلاء غير مساكين بعض العمال قد يكون لا يعول أحد يقول أحسن الله إليك هل رحبات المسجد النبوي حول المسجد هذا الذي عليه سور يلحق به إذا قيل بأن السور المسجد ما أحاطى المسجد ما حاط به سور مسجد هل يمكن الاعتكاف مع صيام الثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس يمكن مهم. من اعتكف ثم خرج من اعتكافه العذر طبعا لا يخصص هذا أنه يعتكف دائم في الأيام البيض لألا يكون هذا لألا يكون هذا من قبيل من ذرائع البدع من اعتكف ثم خرج من اعتكافه لعذر أو لغير عذر هل يلحقوا إذا خرج لغير عذر انقطع اعتكافه أما لعذر معتبر فلا إشكال. يقول ذكرت من علامات ليلة القدر أنه لا يكون بها مطر إن شاء الله. يقول ذكر فضيلتكم أن من علامات ليلة القدر أنه لا يكون بها مطر. فكيف يكون الجمع مع حديث أبي سعيد الخدري عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في طين وماء كما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي ليلة القدر هذا إراد جيد. وهذه العلامات التي ذكرها بعضهم أن ليلة لا يكون فيها مطر لم يدل لم يدل عليها دليل وإنما أخذوا من أنها كونها ليلة بالجة معتدلة وما شبه ذلك أخذوا فهموا من أنها ليس فيها شيء طارق جديد متغير لا حرارة زائدة ولا برودة ولا مطر ولا رياح ولا كذا لكن لا ينزم أن تكون كل هذه العلامات صحيحة ولذلك قلت لكم بعضها ورد فيها حديث صحيح بعضها ليست كذلك بعض طلاب العلم يعتكف ويعتكف معه غيره فيذهب لب الاعتكاف فإذا قيل له ذلك قال أحيي السنة وعين غيري على أحيائها أقول الناس مراتب وأحيانا من الناس من لا يعتكف إلا بهذا من لا يعتكف إلا بهذا إما أنه يستوحش أو لأنه لا يتمكن من القيام ببعض الأمور الناس يجون يجسون مكانه وينامون فيه وكذا فهو يحتاج إلى أحد يكلمهم ويقول لهم هذا فهو لا يستطيع فكل يوم سينتقل إلى مكان لا يستطيع أن يكلم أحد يقول له يا أخي هذا مكان اللي أنت نمت فيه ولا جلست فيه ف... فآخر شيء يمكن يخرج إلى فناء المسجد يقول أشخاص يقومون في رمضان ببرامج دعوية للشباب وقد يشغلهم ذلك عن قراءة القرآن وختمه في هذا الشهر الفضيل فما الأفضل لهم إذا كانت هذه البرامج تشغلهم عن القرآن نقول الناس يتفاوتون الناس يتفاوتون من الناس من يكون هذا أفضل له ومن الناس من ليس من ليس كذلك؟ يقول من خرج من اعتكافه هل يلزمه العودة إلى الاعتكاف لاحتمال المدة؟ لا الاعتكاف كما ذكرنا أنه لا يجب إتمامه يمكن قطعه سواء كان خرج بعذر أو غير عذر هل يجوز الاعتكاف وأهل البيت معارضون وبعضهم ليسوا معارضين؟ أنا أقول هو مأموم ببر والديه فإذا منعوه تلطف بهم فإن أبوا فلا يعقهم من أجل أن يحصل أمرا مسنونا البر أعظم أو لا يقول هل يجوز قطع الاعتكاف من أجل أمور الدنيا ثم استئنافه بعد ذلك في بساعة ينقطع فإذا قطعه فهو لا يعزمه أصل الاتمام هو أمير نفسه فله أن يستأنف بنية جديدة هل الأفضل في السجود أن يرفع المصلي الطاقية نحوه عن جبينه دعم كذلك؟ لأنهم أمورا يسجد على سبعة أعظم أو أعضاء ومنها الجبهة والأنف لكن ثبت أن الصحابة رضي الله عنه لربما في الأيام الحر الشديد أو كذا لربما وضع طرف عمامته أو ذا وكذلك يستنبط من أن السلام سجد في ماء وطين فالطين يعلق بالجبهة فيكون متصلا بها مثل الطاقية والعمامة فإذا سجد سجد عليه فهذا يدل على صحة أن يكون هناك لكن يحرص الإنسان أن لا يكون هذا يقول حبك في الله حبك الله يقول إذا كنت صائم أحد الأيام البيض وسافرت هل أفطر أم أتم لك هذا ولك هذا وإذا أفطرت لا يجب عليك القضاء فإن قضيت فهو حسن إذا كنت الآن أسافر مسافر وقت صلاة الظهر هل أجمع العصر معها إذا كنت في البلد لا تجمع وإذا كنت تريد تنشئ السفر وأنت في السفر في محطة من المحطات مثلا أو في بلد نزلت فيه ثم تمشي فإذا رأت أن تنشئ سفر دخل وقت الأولى فممكن تجمع لها الثانية كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من موقف الصحيحين بعض المعبري للرؤية خاصة الذي يجزم وقد يحلف على تعيله كل هذا يحصل في مبالغات أحياناً هل من توجيه معتكفيه خاصة أحداث السن في الآونة الأخيرة ذكرت الإسلامانية الشغل بقراءة القرآن لا ب في شرح ابن بسام رحمه ذكر أن الحافظ له 47 قول في ليلة القدر اللي أذكر 45 فقد أكون أخطأت اللي أذكرنا 45 أحد يذكر شيء في هذا كم 47 من ابن بسام ولا قرأت في كلام الحافظ آه نفس القضية والأخ يقول ابن بسام كنا أنت سأل طيب أحد يذكر غير هذا طيب يقول ما القول الفصل الواضح في قوله يقصد تصفيد الشياطين صفدت الشياطين هم الكبار المرده نعم ويبقى عدد الصغار يؤثرون في بعض الناس اللي أصلا مسلمين للشياطين بل بعض الناس يتولى أصلا مهمة الشياطين كما يقول ابن القيم نعم فيكون إبليس من أعوانه إبليس من جنده يكون أحيانا كما هو حال بعض أصحاب القنوات وبعض الأشرار متى يبدأ اعتكاف أربعة أيام ومتى تنتهي نظر إنسان يعتكف أربعة أيام نعم بلياليها مثلا فهو يعتكف من الليلة السابقة من الشمس نعم وإن قصد أربعة أيام فقط من غير الليالي من غير التواصل فاعتكف من الفجر إلى غروب الشمس كل يوم يقول حبك الله أحبك الله هل يفرق في حالة المغمى عليه فيما إذا كان إغماؤه قبيل غروب الشمس أو بعد طلوع الفجر وكان قد شرع بالصوم وبين من أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق حتى بعد الغروب إلا يفرق وذكرت هذا اللي أغمي عليه قبل الفجر وآفاق بعد الغروب هذا لا صوم له وليس عليه قضاء لأنه مرفوع عن القلم لكن لو واحد أغمي عليه بعد الفجر نوى الصيام والصيام ودخل وقت الفجر فأغمي عليه فمثل هذا يمكن أن يصحه صومه نعم يقول ولما يحكم بصحة الصوم للنائم طول النهار مع أنه يعد مفرطا والمغمى عليه ليس بمفرط هذا النائم والنوم لا يتنافى مع الصيام لكن هذا الإنسان اللي أغمي عليه ارتفع عنه أصلا التكليف بالكليه نعم والأمر ليس باختياره ليس باختياره ف... بخلاف النائم فإنه بما تنصح الشيخ من ألاضي طلب علم التفسير يبدأ بأصول التفسير إلى آخره يبدأ بأصول التفسير وبالتفسير يقول التفاسيم وتداوله لا تعنى بالجانب اللغوي إلى آخره هذا الأسئلة نقرأ ما يتعلق الموضوع أليس قد ورد لا تباشرهن وانتم معاكفون في المساجد في سياق الصيام إشارة إلى اقتران لا يتكرار في الصيام لكن هذا الاقتران تدارة الاقتران ليست من القوة ب تلك المنزلة لكن ممكن من هذا يستأنس به مثل ما جاء آيات الدعاء وإذا سلك عبادي عني في ثنايا آيات الصوم فأخذ منه أن الدعاء له معنى وتعلق بالصوم يكون أعلق به من غيره هل يلزم المعتكف استئذان أهل في الاعتكاف كما أنها تستأذن كما أنها تستأذنه بالصوم يستأذن زوجته يعني لا ما يستأذنها يقول إذا سئل المعتكف عن اعتكافه هل له أن يكذب خشية الرياء لا يوري تورية يقول إذا كان المعتكف إذا كان المعتكف الموكل إيش؟ مثلا أن يصلي التراويح في أحد المساجد في الحي الذي يسكن فيه ولكن يعتكف في المسجد الذي بجوار منزله فهل هذا الخروج يبطل اعتكافه لا. على كل حال العلماء قالوا يخرج صلاة الجمعة مثلا لكن لو, لو اشترط مثل هذا أن يخرج ليصلي بالتراويح عندما قال يجوز أن يشترت القربة فإن هذا يصح لكن أقول ينبغي لسانة يحتاط في هذه الأمور ولهذا من قال أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جامع مسجد الجمعة. قالوا من أجل لا يحتاج إلى الخروج لصراة الجمعة إلى هذا الحد ومن قال يجوز له أن يخرج وهذا هو الأقرب قالوا لا يخرج إلا لا, لا يبكر لها واضح يقول جعل الله هذا الدرس مزيد حسنات يكون فاع بك هذه البلدة ونحولها وإياك الاجتهاد في ليالي الوتر دون غيرها أخذ بالأحاديث وحث الناس وخص المقصرين هل في ذلك أشهر نحثهم على الاشتغال بالعشر فإذا وجدنا بطالا نحثه على الوتر فإذا وجدنا أبطل منه فإننا نحثه على ليلة 27 نعم هل يحرص المسلم على تحري ليلة القدر بالنظر إلى علاماتها نعم يقول ظهر أخيرا كثير من الرؤى التي تخبر بليلة القدر وتناقلها الناس عن طريق الجوال ما حكم ذلك مثل مثلا يستأنس به فقط ما المعاني الروحية كل انقطاع كما ذكر ابن القيم ينقطع عن الطعام والشراب مألوف من الطعام والشراب بالصوم وينقطع عن مألوفه من الخلطة بالاعتكاف فيحصل له نعم هذا الحباس في الجانبين فيكون ذلك أدعى لحضور القلب والخشوع وما أشبه ذلك وهذا شيء معروف إذا قطع الإنسان عن الناس وقل الطعام والشراب أو صام فإما يحصل له من الرقة ما لا يخفى تنقشع عن السحب الغفلة اه يقول يقول اقش الله على حبك في حبك الله ما الحكم لو أن الشخص هو معتكف في رمضان ولعب تنس طاولة هل يبطل اعتكافه تنس وين في في المسجد المسجد ما بنيت لهذا ولا يحتاج لهذا بالحبشة أنه كانوا يلعبون بالحراب هذه تدرب على الجهاد وتقوي عليه من اشياء الحراب ما هو لعب تنس الطاولة لا تقوي على الجهاد ولا على ولا يخرج برا يلعب تنس طاولة يبطل اعتكافه هذا عبث. طيب يقول ما رأيكم في وضع تنس الطاولة في المسألة لأن بعض الأخيار يحتاج بلعب الحبشة ما ما يحتاج بلعب الحبشة المساجد تنزع عن هذا يقول تدمر كثير من الشام كبار السنة اثناء صلاة تروح في رمضان يتمسكم بقول مصطفى لمعاد فالتان أن أنت يا معاد مع أن بعض العلماء لا يطيل في صلاة فما هو هذا هذا صايرة عصا أنت يا معاد في يد كثير من العوام ما يعرفون الله وينسون هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنه قرأ الأعراف في المغرب وقرأ في المغرب بالطور نعم وكان يقرأ سور طوال و... عليه الصلاة والسلام وفي صلاة الليل المعروف هذه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا الرجل قرأ يعني يقول ما حكم الـ الـ الـ الـ الـ الأنشيد بالمسجد يقول نرجو منكم تعليق حول بعض المسلسلات الرمضانية حيث نعمل مسلسل عنوان الحور العين وغيرها من الثلطاش ماطاش ومسلسلات التي فيها استهزاء صريح ومتلين وهل العلم لا يجوز مشاهدة هذا الباطل نعم والله عز وجل يقول إنكم إذن مثلهم والإنسان الصائم ينبغي أن يحفظ جوارحه صائم فكيف يفطر على هذا اللغو والاستهزاء فيكون شريكا له جئ لي بن عبد العزيز بي شربوا الخمر فكان معهم رجل قالوا إنه صائم فقال فامر بجلده معهم واحتج بقوله فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم نعم فالإنسان لا يجوز له أن يرى مثل هذه الأشياء ويشاهدها ويكون بذلك معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل ويكفيك من سخف عنوانه يعني وجدت طاش ما طاش مش معنى هذا الكلام السخيف أنا ويصيب لي أنواع الغثيان إذا سمعت هذا العنوان فقط العنوان طاش فعل ماضي مثبت ما طاش ما نافية أو تحتمل أن تكون موصولة طاش الذي طاش طاش وبعدين ما طاش كيف تثبت شيء وتنفيه تقول طاش ولم يطش يطش كلام سخيف وما له معنى وعنوان مرذول مبتذل في غاية السخف أنا أستحي وأنا أسمع العنوان أستحي أستحي من نفسي نعم فكيف مثل هالسخافة تعرض على الناس وكيف الناس يستسيغونها ويسمعونها ويشاهدونها يقضون أوقات شريفة في رمضان ويتأخرون عن صوات المغرب من أجلها وما علاقة هؤلاء المهرجين الدجالين المضللين الشياطين برمضان ما علاقتهم فيه خل فجورهم بعيد لا يربطونه برمضان بل أنه يتولون مهمة إبليس أنا لا أفهم من سنين طويلة من يوم كنت طفل صغير ما علاقة رمضان بفوازير رمضان عجز تفهمها وأنا طفل من بدأت وأنا أتسأل إذا أحد من منكم عنده جواب حتى المسابقات الرمضانية الطيبة أنا لا أفهم مش العلاقة لكن حيننا نقول ابتلينا ببطالين خلا ينشغل المسابقة طيبة عن لعب الكيرم والوراق ولا وش علاقة المسابقة أصلا برمضان رمضان الناس مشغولين بالقرآن ومشغولين بالصلاة ومشغولين بألوان الذكر والعبادة وش المسابقة فالله أن نشاهد هذه السخافات فمثل هذا الكلام لا يقبله عاقل، فهؤلاء من هؤلاء أرادل الخلق من الممثلين والمهرجين هؤلاء لا علاقة لهم برمضان فلماذا يربطون برامجهم وتفاهاتهم هذه بهذا الشهر الكريم وما يقام في بعض النواحي في بعض البلاد ما يسمى بالخيام الرمضانية يدور عليها الصبايا الحسان على تلك الطاولات ولربما وضعت عليها الخمور وتجمع حشود من الناس المعرضين عن الله عز وجل حتى في ليلة سبع وعشرين ما هذه الخيام الرمضانية على إيش السلمان وما علاقتهم في رمضان أنا قرأت مقابلة مع ناس نصارى في بعض البلاد الشامية يقول رمضان مليح مليح مليح ليه مليح قالوا والله حلو فيه الشرباي وفيه مدري إيه وفيه الأكلات الرمضان اللي ما نشوفها اللي في رمضان احنا نصوم مع زملائنا المسلمين أصدقائنا يقول نصارى دولا يقول احنا صرنا نصوم لأنها متعة ننتظر المغرب وتجيك هالشرباي وتجيك هال... هالأكلات المنوعة والأسواق تمتلئ بها وبالأطعمة النصارى انبسطوا على هذا وصاروا يصومون مع أصدقائهم هذا رمضان هذا شهر العبادة صلى الله عليه وسلم